بسم الله الرحمن الرحيم أتاء الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشرفون ينزل الملائكة بالروح من أمره على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 مِنْهُ شَرَعٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تَسِيمٌ يُنبِتُ لَكُم بِالزَّرْعِ وَالزَّيْتُونِ وَالنَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وسخر لكم الليل والنار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوان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 وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا أَفَلَا أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله اللهم يعلم ما تسرون وما تلون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما ينشئ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 من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاهدون وقال ليوم على الكافرين الذين تتوفاه الملائكة ظالمي أنفسهم فألقى من فادخلوا ابواب جهنم فدخلوا ابواب جنن مخلدين فيها فلا باس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا للذين في هذه الدنيا حسنا ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار تَوَفَّوْا الْمَلَائِكَةَ الطَّيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ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 الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا مِن قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنتم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 قَلَّبُ بِهِم فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُم مَلاَكٌ خَوْفٌ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلاَلُهُ عَلَى الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ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 خَافُوا رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِنْ يَعْرِفُوا فَيَرْهَبُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أفوير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأبون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون لكفر بِمَا آتَن فتَمَتَّع فَسَوفَ تَلَون وَيجعلونَ لِمَا لا يعلَونَ نَصبًَا مَّا وَزَقناون دَلهِ لا تُسألَّ قُُم تَفَمون وَج أحده بالأنفى ظل وجهه مسوثا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ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 يصقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبن خالصا من بين فرث ودم لبن خالصا سائغا للشاربين ومن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 شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء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 يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ فَمَن يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا لا لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يستعتبون. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَهُمْ مُنْذَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا ربنا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ, زدناهم عَذَابًا فَوقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ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 ولبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولا تبين تَزِلُّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا عَصَيْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَذَابِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلا نحييه حاثا طيبا ولنجزيانهم اجره باحسن ما كان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 اذا بدلنا ايهم ما كان ايه, آية الله اعلم بما ينزل قالوا قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون قلنا نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وَودَ وَبُشرَ للِمسلمين وَلاقدَنَ علممُ أنهُ يقولُونَ إ ما يُعَّمُ بشَرت لساام الذي يُحِدونَ إليه جميع وَوهذاَا لِسانُ عرَب مبين وعلى الكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهديهم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 دك من بعدها لوفر الرحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه لَن يَأْتِيَهَا رِزْقُهَا رَادًّا مِنْ كُلِّ مَكَان فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ العذر الظالمون فكلو مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمه الله ان كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير